وَللهِ مَا كَوّنَ وَلَو نُصَلِّجُ جَنَّاتِ مَنْ مَّنسِى آنَ الله وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِيذَا جَاءُ نَصْرُ 1. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 2. وقال تَخِذْنَا مِنْ يران <تصفيق> خسا <تصفيق> or oh.